Ayuhal, katika utangulizi wa imamu nawawi, rahimahullahu wa al-Nawawi ta'ala ಐಹಲ್ ಅಹಮಾಬು ಕಿರಾಮ ಕಟಿ ಕೌ ಚಲಿಜಿ ಇವ್ವಿ ಕಿತ್ತ ಕಠಿಕ ಅರಿಯು ಸಾನ್ ಮಾಮ ಕಾಕಿ Na kabla tuendelea vile vile mbele katika maneno haya tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamhe na amweke pale lapema ndugu yetu na mzee wetu ambaye alikuwa na sisi hapa kwa muda mrefu sana katika hizo durusu hapa na kule Bakstan alikuwa akikaa upande wangu wa kulia hapa mbele kisha baadaye kutokana na matatizo ya kiafya akawa hawezi tena kukaa chini ikabidi akae katika kiti akawa anakaa kule nyuma. Ah siku mbili zilizopita alikwenda mbele ya Haki. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzee wetu baraka pamoja na waislamu wengine walio tangulia Allah Subhanahu wa Ta'ala wasamehe madhambi yao na awaweke mahali pema peponi. سي سي pamoja دعاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينفخ الثوب الابيض بالدنس فاعدهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد امام نووي رحمه الله تعالى بعدا يقتاج هذا المنهل الذي اتيجه في الدرسه 2 التي زليتت تمكوا في اوتغوليزه وا كتاب التوبه مساله يا مشو كبيسه الذي أم امام نووي ينحتج في مساله التوبه chini اوتغوليزه na leo mtaniua radhi kidogo kutokana na hii sauti inna sahibakum alyawm maskum kwa hivyo inshallah taala pengine mtaona ikhtilaf kidogo ya sauti huko mbele allah subhanahu wa taala atatuwezesha kuikamilisha kwa vizuri imam nabawi rahimahullahu taala anasema wa yajibu an yatuba min jami'i adh-dhunub haya ni masuala ya mwisho anamaliza utangulizi kwa maneno haya alisema wa yajibu an yatuba Min jamii dhunubu Na muislamu ina mpasa Na ina mwajibu Atubie kutokana na madhambi yote Bimaana Kwama madhambi ni aina nyingi Madhambi ya maya wa muislamu Anakosea Na anaingia katika makosa Makosa mingi Kuna madhambi la zina Waliyadu billah Madhambi ya shurubil khamr Madhambi la sukur Madhambi la zulma yakilla aila kwa hivyo atawotaka muislamu kutubia anatakiwa atubie na madhambi yote kisha kataa ya masala mengine faria chini ya masala haya anasema fa in taba min baadhiha iwapo atatubia katika baadhi ya madhambi hayo sahhat tawbatuhu inda ahli alhaq min dhalika adhab ikiwa katika baadhi ya madhambi madhambi madhambi na مدامبي مثلا, زنا, الخمر, na mengine manne manne zina, khamr dhambi la aina nyingine ku kwa kwa au kama haya katubia ingawa ಹಿಂಗ madhambi ni mchanganyiko baina ya madhambi المتعلقه بحقوق الله نماذم متعلقه بحقوقادمين اكاموا كتبيه لنذمه واحده pek yake dhambi la sarika yale mingine bado haja tobia je hii toba yake juu ya uizi itasahi au haisahi au inampasa atobie kutokana na madhambi yote kwa pamoja haya ni masala ambayo ndani yake yana khilafu sasa imam anawi anaitatua hii khilafu kwa kutoa kauli inayotegemeka anasema fa in taba min baadhiha law atatubia kutokana na baadhi ya madhambi na madhambi mengine ikawa bado hajatubia sahhat taubatuhu toba yako itakuwa ni sahihi juu ya lile dhambi alilotubia inda ahli alhaqi kwa watu yani anakosudia wanazuoni waliosimama na dalili ya haqi min dhalika dhabt tawoba yake itakuwa ni sahihi kutokana na ile dhambi aliyo tobia wa baki عليه الباقي na atabakia na madhambi yale mengine yaliosalia itambidi na itampasa atobie kutokana na yale madhambi mengine lakini lao atatubia na dhambi moja au madhambi mawili itakuwa sahihi sasa wajibu wake lazima afanye bidii na yale madhambi aliyobakia vile vile atubia aya ni mas'ala ya mwisho ambayo ya meachaja imamu nawi rahimahallahu ta'ala nafikiri ya kawazi mas'ala haya kwamba tawba ina paswa kuletwa juu ya madhambi yote kwamba napotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala utubia ya kutokana na madhambi yote madhambi yote sio madhambi fulani usemi minatubia kutokana na zina aukutokana na sarika au kutokana na kitu fulani la jamii zote madhambi mengine unaoyajua na kuna madhambi mengine huyajui yote tobia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha anarudi imamu an-nawawi katika masuala ya kwanza masuala ya kwanza aliyotaja alisema at-taubatu wajiba mwanzo kabisa qala al-ulama at-taubatu wajiba سنروده كموشو كو يطلع دليل ما ننو آيه عن بايه اللي يتاجع مواصل أنا سيما وقد تباهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة سيما هذا ما ننو ندليل يا ما ننو يا قوانزة اللي يتاجع كتكو تنغوليزي وكتاب التوبة أنا سيما وقد تباهرت دلائل الكتاب نحكيك زي مذهيري دليل زقرآن والسنه ولدي دليل ذا السنه واجماع الامه نا دليل ذا اجماع يا امه مزيمه وته على وجوب التوبه يا ان التوبه ني واجب. ان التوبه ني واجب دليل كتوكان على السهم الثالث مصدر ثالث مصدر الكتاب والمصدر يا ثاني ني سنه والمصدر يا ثالثه ambao ني مصدر تابي ينيتوا اجماع اجماع دايسا مسللا تشريعيا مستقلا لكنه مصدرا تبعيا لمصدره ما يوفر كتاب او سنه اجماع اجماع الامه هالف واناذا كتوى بعض الايات في القران لكي يتولى دليل من النوع هذا في القران انا اسمع قال تعالى ايه اوله قوله يك الله سبحانه وتعالى انا اسمع واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون la'allakum tuflihun suratul nur natubini rudini kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka tauba jamian yote ayuha almu'minun ayuha almu'minun la'allakum tuflihun ili mpate kufaulu dalili ya pili alasema inatokana na surah katika surah hud allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia kwa ulimi wa mmoja katika mitume wake allah subhanahu wa ta'ala anapombea watu wake استغفروا ربكم ثم توبوا اليه موضع ايه ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يenye watu wangu yenye kaum wangu aliyotumilizwa kwao anawaambia mutaki stighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mutubia kwake aya ya tatu ni aya ya sura at-tahrim Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha yenye mliyoamini tubini namrudini rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta tauba ambayo ameisifu tauba hii kwa ni nasuha na tauba anasuha ni ya toba halisa asadika rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta tauba ambayo ni ya kweli na iliyo na ikhlas ndani yake kama alivyosema kule nyuma tulisoma maneno ya mwanachuoni ibn muflih rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al adabu shariah akaieleza tauba ndani yake lazima kuwa na ikhlas unatubia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala halafu vile vile hii tauba lazima iwe sadiqa na tauba sadiqa ni ile iliyo ndani yake na masharti matatu al-ikhlas wan-nadam wal-azm ala adami al-auda na ikiwa ni haki inayofungamana na mwanadamu mzio kuna sharti lingine la ziada la nne nailoni la raddul huquq ila ashabiha kuregesha haki kwa wale wanaastahiqi haki hizo hu ndio msho utangulizi wa kitabu tauba wa imamu an-nawawi utangulizi hapa umemalizika sasa anaingia katika hadithi kwa hiyo ametaja dalili za Qur'an kwamba tauba ni wajiba dalili zikowazo wa tobu ila Allah jamian wajhud dalalah ني قاما صيغه اليتوميكا هي صيغة, صيغه الامر والامر يقتضي الوجوب يا فيل استغفروا ربكم ثم توبوا اليه صيغه اليتوميكا هي صيغه الامر والامر يقتضي الوجوب يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا صيغه اليتوميكا هي صيغه الامر والامر يقتضي الوجوب هذي من دلائل الكتاب sasa anaingia katika dalailu sunna dalailu as-sunna kwa hivyo tunafungua hadithi ya kwanza katika kitabu tauba a katika kitabu cha riado salihin na kwa vile hii hadithi ya kwanza maana yake imeshikana na hadithi ya pili katika darasa ya leo bi mashiatilla taala tutasoma hadithi ya kwanza pamoja na hadithi ya pili ya kitabu tauba Ukiwafuwa cha mfululizo wa hizi hadithi Kwa tarakimu ya kwanza ya hadithi ya kwanza Katika riabo salihin Hadithi ya leo itakua ni hadithi ya kumina chatu Kwa mweta soma hadithi ya kumina chatu Kwa mweta hadithi ya kumina nene Na ukifuwa cha tarakimu ya kitabu tauba Itakua ni hadithi ya kwanza na ya pili Lakini ukiwaza muwazo wa riabo salihin Hadithi ya leo itakua ni hadithi ya kumina chatu Hadithi ya kumina mbili Ilikuwa ni hadithi ya bughureira Hili ya asahabu lgha mwena ikumbuka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 وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري حديث يكون من أنه سماما أن حديث يبيلك كتاب التوبة أن أسمى إمام النووي وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره فاني اتوب في اليوم 100 مره رواه مسلم اذا الحديث الثاني ambao leo tutazielezea na kuzishareesha bimaa shiatillahi subhanahu wa ta'ala حديث 13 او حديث يا اول يا كتاب التوبه سنده yake tutaisoma halafu turudi katika sanad ya hadith ya pili ambayo ni hadith ya al-Aghar hadith ya kwanza anasema Imam an-Nawawi rawahu al-Bukhari ya kwanza ambayo ni hadith ya Abu Hurairah anasema rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari rahimahu Allahu ta'ala amepokea hadithi hii chini ya mlango ambao ameuita babu istighfari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-yawmi wal-lailah hu ndio mlango ambao chini yake Imam al-Bukhari amepokea hadithi hii katika sahih al-Bukhari mlango jina lake babu istighfari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-yawmi wal-lailah na nini mnajua kwa fiqh ya Imam al-Bukhari iko katika anwani Ya Ya katika Bukhari Bukhari Kwa huu Anatupa ishara Na fithi, na fayda, na faida Ndani yake yake namna mtume salatu akileta istighfar istighfar istighfar Kwamba ilikuwa ni ni au Au Au Au mchana na usiku. Wakati pekiaake, au pekiaake, au mchana usiku usiku Wakati La, hii ಆಮಾನ ಆ ಉಸಿಕ್ಕ Bukhari ilikuwa mchana na na vile vile usiku hii ni faida huu ambao ameweka al-bukhari al-bukhari al akaweka ya ya abu huraira wa anasema ಇ ಬುಖಾರಂಗಿ ಅಬರಾ ಸನಾಮ يا والي الوقيزي ambao يي يميتوها حديثي هي kutoka قواو قال اسما حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني ابو سلامه ابن عبد الرحمن قال قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ده اسناد امام البخاري ما راي في كو فايده يا والي وننقول وانا سيما إمام البخاري حدث لأبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلامة ابن عبد الرحمن قال قال أبو غريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو اليمان شيخ البخاري أشوائك تنغليها كتك إسناد زنيومة تقول ما سيما جنا لك الامام ابن نافع البهراني ثقه امام من ائمه الحديث واثني شعيب اميه الشعيب ابن ابي حمزه وثالث ازهري اشطغليا في اسناد ذا نوم محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ازهري ابو سلامه جلاله ابو سلامه ابن عبد الرحمن ابن عوف mtoto wa sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam ambaye ni mashhur anaitwa عبد الرحمن ابن بن عوف mtoto wake anaitwa ابو سلمة ambaye alikuwa ni tabi'i huyu ndio aliyetoke alipokea hadithi hii kutoka kwa ابو هريرة رضي الله عنه na ابو هريرة akaisimulia hadithi hii kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam afikirie pawazi isnad ya ikhwan tamam ahmed tumemaliza isnad ya bukhari اسناد يا مسلم امام مسلم ام ايه pokaya hadith hii ambayo amehitaja imam nawawi hadith ya al aghar ibn yasar al muzani imam muslim ameipokea katika kitabu ambacho amekiita kitabu dhikri wa du'a wal istighfar wa tauba bab istihbab al istihbab al istikthar min al istighfar istihbab al istikthari min al istighfar undi omlangu ambayo imamu nawe amaweka katika imamu muslim amaweka katika sahih muslim ahsait kwa hivyo kitabu ambacho katika sahih muslim utayipata hadithi hii ya kumina nne au ni hadithi ya pili utayipata katika kitabu katika sahih muslim ambacho kinaitua kitabu dhikri wa duai wa listighfari wa tauba chini ya kitabu hichi imamu muslim akaweka hadithi hii ambayo ina kwenda paka kwa sahaba anaitwa jina lake al-aghar huwe ni sahaba mbye kwa siku ya leo utamongeza katika orodha ya masahaba ambao ulikuwa nyuma huwajui wala hujawahi kuaskia kwa kuna sahaba mbye jina lake anaitwa al-aghar huyo hujawahi kumsikia pengine sababu sikatoka wale ambao wanajulikana au maarufu zaidi kama wale ki, abu huraira na kina ibn abdullah na ibn, ibn mas'ud na mingineyo kwa hivyo namweka huyu sahabi wa mtume alayhi salatu wasalam katika orodha ya wale masahaba wengine wapya ambao wengine wengine wetu tunaweza kuwa inawezekana kwa tunawasikia leo anaitwa al-aghar ibn yasar al-muzani al-aghar ibn yasar al-muzani sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam isnad ya imam muslim anasema imam muslim haddathana abu bakr ibn abi shaiba حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه عن عمرو بن مره عن ابي برده قال سمعت الاغر ابن يسار المزني هي ده اسناد امام مسلم مره يا ثاني انا اسمع امام مسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه هو ده امام او شيخ وامام مسلم امباي اللي مسوميا حديثي هي امام مسلم انيتو ابو بكر ابن ابي شيبه امام انجلكا معروف انا مصنف انيتو مصنف ابن ابي شيبه هو ابو بكر ابن ابي شيبه امتو حديثي كتوغوا كو غندر غندر بالغيب غندر ده غندر ني امام من ائمه الحديث جلاله انيتو محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر جلاله وكينينه لا كباندika kwa juu anaitwa Gundar Gundar amepokea hadithi kutoka kwa Shu'bah na Shu'bah anajulikana anaitwa Amir al-Mu'minin fi al-Hadith Amir al-Mu'minin fi al-Hadith Shu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Wart Shu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Wart Abu Bisthan Shu'bah ametoa hadithi kutoka kwa Amr ibn Murrah Amr ibn Murrah amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Hurra. Na Abu Hurra anajulikana ni mtoto wa Abu Musa al-Ash'ari. Mtoto wa Abu Musa al-Ash'ari. Kwa hivyo hadithi ya kwanza tabi'i babake ni sahabi na hadithi ya pili vile vile tabi'i babake ni sahabi. Kwa hivyo kule alikuwa ni jina lake Abu Salama ابو سلامه ابن عبد الرحمن ابن عوف نا هو ابن ابو برده ابن موسى ابن ابي موسى الاشعرى نا هو تابعي ابو برده امبokea hadithi kutoka kwa al-aghar ibn yasar al-muzali قبل tukaingia katika hadithi ya kwanza na hadithi ya pili tuna molaadha ndogo ambao ni muhimu kutaja hii hadithi Namna imamu imamu katika katika katika salihin na na hadithi hadithi sahih sahih sahih muslim Kwa sahih muslim kisoma, hii hadithi vile sahih muslim Kwa Hii vile vile katika ಮುಸ್ಲಿಮ ashalihin Kwa hadith, kwa nyingi, Kwa na na na na wa hadithi, hadithi hadithi hadithi tafsiri nyingi, ya maneno haya nini, imamu hii hii hii Hii wakasema kwa sababu alinukulu kutokana kutokana yake yake wa zamani Walikuwa zaidi kuliko mambo kuandika hivyo inawezekana kwamba rahimahullahu ta'ala Lakini ukirudi katika muslim, inasema ನಮ್ಮ ಜಮಾನುಕೋಕೆ ambayo ni hadithi ya pili ya ayuha nnasu tobu ila allah imam anawi ameongeza wastaghfiru katika sahih muslim hakuna wastaghfiru haipo katika sahih muslim ya ayuha nnasu tobu ila allah basi lakini kwenye riadha salihin kuna nyongeza ya wastaghfiru hiyo ya kwanza pili katika riyadu salihin anasema fa inni atubu fi al-yawmi 100 marra katika sahih muslim fa inni atubu fi al-yawmi ilayhi 100 marra kwa hiyo kuna tamko la ilayhi baina ya fi al-yawmi na 100 marra kuna tamko la ilayhi limeongezeka katika sahih muslim huwa muhimu kujua hizi rafli vile ilivyo katika asli na vile ilivyo alivyoinukula imam nawawi rahimahullah ta'ala pamoja na kwamba ما أنا إيكو بالي بالي بعدها إيجاب دليك تكيجا كتك شرح لهذه حديث مبيني كسبابه هذه حديث مبيني إذي مشكان ما أنا أكي حديث يا أبو ريرا أنا سيما تومي عليه الصلاة والسلام أنا وأنبياء صحابة ذاك والله أنا أبا أنا سيما والله أنا أبا كو الله سبحانه وتعالى Inni la astaghfirullah kwa taakidi Hakika yango mimi naomba istighfar Na nalecha tauba Fil yawm katika siku moja Akthara min sabiina marwa Zahidi ya mara sabini Zahidi ya mara sabini Tume alayhi salatu wa salam Anatuambia mani nuhaya Iwa apa Kwa mba yeye katika siku moja Iwalecha istighfar na tauba Zahidi ya mara sabini wala usiole tamkola yaum ukaona hapa ni siku pekee yake mchana haleti usiku la hu fahamu imamu al-bukhari ameondoa kwa kutokana na ile anwani ya mlango aloiweka babu istighfari nabii sallallahu alaihi wasallama fil yawmi wal laila hadith ya al-gharb ya pili li amr tumi alaihi salatu wasalam anaoambia sahaba zake ya ayu hanas enyu watu atubu ila Allah atubi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiongeza ila tamko la Imam Nawawi wa astaghfiru kwa sahih Muslim haliko fa inni atubu fi al-yawmi mi'ata marrah hakika yango mimi na tubia ilehi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala fi al-yawm kwa siku moja usiku na mchana wake mi'ata marrah mara 100 nini mafundisho ya hizi hadithi mbili fawaid na durusu na ibara tunachanganya hizi hadithi mbili tutoe yale mafundisho yanayofungamana na hadithi hizi mbili za mtume aleyhi salatu wasalam somo la kwanza au mafundisho la kwanza anasema alimam alhafiz ibn hajar al-asqalani katika fathul bari rahimahullahu taala أليسما قوله والله إني لا أستغفر الله فيه جواز القسم على الشيء تأكيداً له وإن لم يكن عند سامع شك لينفوز الا قسم الحافظ ابن حجر الذي اسقلاله ketika kitabu take syarhi asahih al-bukhari kenaitwa fathul bari Anasama ketika mafundisho au miongoni mafaaida naozipata katika hadithi hizi mbili faida ya kwanza kutokana na hadithi ya 13 au hadithi ya kwanza ya kitabu tauba mtume amesema katika hadithi hiyo ya buhuraira wallahi inni laastaghfirullah ameapa kuna faida gani kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa hapa anasema fihi jawazul qasmi ala shay taakidan lahu katika hadithi hii, kuna faida kwamba muislamu inafaa na anaruhusiwa kutumia kiapo kuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kitu kwa lengo la kuleta takid kwa nia ya kutia mkazo juu ya jambo fulani pamoja na kwamba yule anayesikiza maneno hayo au anayepelekewa na kufikishiwa maneno hayo hadha shakka juu ya yale anaoambiwa Bima'na, ya kwama maneno haya ya mtume alayhi salatu wa salam Anaombia sahaba zaki Jee, sahaba walikuwa na shaka juu ya maneno ya mtume Abada Hawa kuwa na shaka ya aina yoyote Juu ya maneno ya mtume alayhi salatu wa salam Lakin pamoja na hayo mtume alifungua maneno haya kwa kiapo Kuonesha, taakid Lingolake mtume alayhi salatu wa salam Anataka kuleta taakid Ndiyo mana akatumia muakidati مؤكد يا اوله ني قسم كيحو مؤكد يا ثاني ني لام التاكيد ان لا استغفر الله مؤكد يا ثالث ني حرف التوكيد ان الثقيله المشدده اني زوطه هذي تنعيط مؤكدات, كتك لغة مؤكدات. في اللغه العربيه بلاغه تنعيط مؤكدات vitilio mkazo او vitu vinavotia mkazo katika ibara au katika sentence wa mtume alayhi salatu wasalam akatumia hizi muakidat lengo lake pamoja na kwamba yeye hana shaka juu ya sahaba zake kwamba yale maneno anaoambia ni maneno ya kweli na sahaba nao vilevile vile, hawana shaka kwamba maneno anayosema mtume ni maneno ya kweli wama yantiquu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ana anachotaka mtume alayhi salatu wasalam kukifanya hapa ni kuleta taakidi kwa hivyo ewe muislamu kama daia na polengania katika njia ya Allah Subhanahu wa Taala da'wa fardiya au da'wa jamaiya kuna da'wa ambayo ni fardiya ya mtu mmoja peke yake mwanao ni da'wa fardiya mke wako ni da'wa fardiya labda wewe una wana wake wanne itakuwa da'wa jamaiya lakini mke wako mmoja unapomlingania haswali unampa da'wa inaitwa da'wa fardiya ukaka naye unamueleza unaweza kutumia kiapo Wabukitumia kiapo Sima anaki kwa mba maneno yako siyo ya kweli Baka uwape La Wala haimanishi kwa mba yula na kusikiza Anashaka juya maneno yako La Unaleta taakit Kwa mbua naweza kuapa Kwa mbua mwanao Kwa mbua mkeo Wallahi Wallahi haya mamba unawafanya Namna hii Kwa mtoto hako zuko mbua mbua wapa Umambie hii ni moja katika asalibi dawa Ali tumia mtome alaisalatu Wasalamu يا كواس نافكر في مننوه اياه يا فوالا هذه اللي فوق ده لا كواس الدرس الثاني الفائده الثانيه من الحديثين وجوب الاستغفار والتوبه وجوب وقوله الاستغفار والتوبه لا هي مننوه يا كواس ديما انا امام النووي اكلت حديثي هذين الاثنين الي azifunga manishi pamoja na zile aya za nyuma alizozitaja ambazo zinapelekea katika uwajibu wa kuleta tauba ya ayu alladhina amanu tubu ila lahi taubatan nasuha wa tubu ila lahi jami'an ayuha almu'minun istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh poi wewe ile fundisho la pili somo la pili liko wazi halina utaka ndani yake somo la tatu nalotokana na hadithi hizi mbili za mtume aleyhi salatu wasalam Bayana Katika Tunapata ya Ambayo ni ni miongoni kamilifu zaidi za kuleta wa Na kuleta ಸುಲೆಾರ Kwa kuchanganya baina ya istighfar Pamoja natauba Unasichanganya pamoja Imtithalan Li amri Allahi ta'ala Kwa kutekeneza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala Aliposema katika surati hud Istaghfiru rabbakum Thumma tubu ilai Kwa hivyo unapotaka kuleta tauba Moja katika mafundishwa mazuri Na mafundishwa na mtume wetu Na mtume wetu alayhi salatu wa salam Na Allah subhanahu wa ta'ala Ametufundisha nani ya Qur'an Nikua istighfar unapuleta Uchanganye istighfar pamoja na tauba Uzi changanye pamoja Na haya diumofullishwa liyoko katika hadithi hizi mbili za mtume alayhi sallatu wa salam Khasa hadithi abu orera ya kwanza Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilai Kwa hivu mtume alayhi sallatu wa salam Kana yajmau baina li istighfari wa tauba Alikuwa kichanganya baina istighfar na tauba امتثالا لامر الله قصاب الله سبحانه وتعالى katika قران انatutaka tuchanganye baina istighfar na tauba istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh maneno haya yanatupelekea katika nukta nyingine ya pili muhimu ambayo ni faida ya kuchanganya baina istighfar na tauba ma ni faida faida yake ni kwamba at-taubatu تتضمن ثلاثه امور توبان دني yake imebeba mambo matatu almadhi walhadith walmustaqbal tauba inebeba ndani yake jambo la la la nyuma lililopita madhi past tense ya nyuma walhadith na jambo la sasa walmustaqbal na jambo ambalo linakuja mbele hii ndio faida ya toba kaif وانا schema wanazooni at-tauba tatadhammana an-nadam ala al-madi wal-iqlaa' ala al-ma'siyati fi al-hadir wal-'azm ala 'adam al-'awdati fi al-mustaqbal hii ndiyo faida ya tauba tauba ndani yake imebeba mambo matatu muhimu la kwanza ni jambo ambalo nimepita nyuma ambalo ni nadam majuto ya jambo la nyuma lililopita kwa hivyo unapojuta unajutia dhambi ambazo limepita nyuma huwa <hubunapoyuta> hujuti kwa dhambi ambazo zinakuja mbele au dhambi ambazo walifanya la majuto yanakuja kwa dhambi ambazo saba qad mada ambazo limepita pili al iqlaa anil maasiyati fil haadir ni kuacha yale madhambi ambayo unayajutia au umeajutia na unataka kuyatubia lile dhambi ambalo waendelea nalo uliwache kwa hivi sasa fil hadhir wakaka nafoleta tauba lile dhambi utakuwa ulifany tena sawaun kana dhamb tarka wajib au fi'la mahdud hivi dhambi hilo ni dhambi la kuacha wajib au la kufanya jambo ambalo halifai jambo ambalo ni la muharram mathalan tumesema siku za nyuma ikiwa ni maasi ya kuacha jambo la wajibu sala mathalan Kwa hivyo unapofanya maasya, pale pale unatakiwa uingie kuswali Na kama ni makosa makosa ya kufanya jambo Jambo la la khamr Au zina Hapo ambapo unapotaka kuleta tauba tauba Wakati huo Uhakikisha kwamba ulevi ulevi ಚಾಚೂ ni alazm ala adam alawda fi almustaqbal na hili njambo la future mustaqbal mustaqbal wa kania na azima ya kwamba hutorudia tena katika ile kosa lako kwa hivyo umewachana na ulevi umewachana na mambo ya, ya ya ya ya makosa na kila aina ya madhambi halafu unapitisha azima katika moyo wako anni la audu ila hadhihi almaasiyati abadan mimi sitorudia tena haya maasiya huko mbele milele tori ya tela hiyo ni toba kwa hivyo toba imebeba mambo matatu wali istighfar unasema wanazuoni na istighfar yatadhammanu amray istighfar imebeba mambo mawili ndio uone faida ya kuchanganya baina ya toba na istighfar kwa hivyo toba imebeba mambo matatu na istighfar ndani yake imebeba mambo mawili jambo la kwanza استر على العبد حتى لا ينفضح نستار جو يمجا وليله كوسا ليل الفنه الى اسفذيكه هنا فايده استغفار قو استغفار فايده yake na maana yake moja kubwa ya istighfar min al-ghufran ambalo masdar yatamko hili ni ghain fa ra ghara ambalo Katika lunga u kirudi, maana ya ghafara Au al-ghafran, maana yake ni satir, kustiri Ndiyo maana kuna chombo ambacho wale Wanapujana katika vita Wanavaa juu ya kichwa chao Ili, akinge kichwa chao kutokana na Na maafa ya silaha Au silaha isi mungie katika kichwa Kineitwa chombo hicho mighfar Kwa hibu mighfar Inaruri katika asli ya ghaim Fara ambayo asli yake ni sata Kwa asli ya istighfar Mana yake ni kustiri Unapuomba istighfar Wakati huwa huwa Unamuomba Allah subhanu wa ta'ala Akustiri na yele mazambi Wewe mefanya mazambi Hakuna mungina anayijuwa jile dhambi Nabda wewe mwenye wewe wando Ukajifadheeshe Ukajisifu mimi nimefanya hivi mimi nimemfanya hivi na mtu sample hii anaitwaje katika sunna ya mtume alihihi salamu madha isma almujahiru bilmaasiyah madambi makubwa sana hatko seteri lahi azza wajal kuivunda stara ya allah subhanahu wa ta'ala jana usiku allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekustiri ulifanya dhambi hili na hili na hili akakustiri allah subhanahu wa ta'ala hakuna aliyejua M'nchana wakia uka smama uka jitangaza uka hivunda stara ya Allah subhanahu wa ta'ala Wewe unaitua mujahir bil ma'asiyah Dhambi kubwa kabisa Kamu nifu kuja katka sunna ya mtume alayhi salatu wa salam Kwa hivu istighfar Moja katka faydaya ki kubwa ni stara Kwa mba Allah subhanahu wa ta'ala anakustir Una kwa mba istighfar Ni sawasawa na kumomba Allah subhanu wa ta'ala vile vile Akustiri na yale maasya Usi fedheheke Kwa sababu bila ya stara ya Allah subhanu wa ta'ala Watu leo angekua na fedheheke na madhambi yao na makosa yao Kila moja angekua na fedheheke Na kila moja angekua hana sura ya kumangalia mwenzio Sawa hakuna mtu ambaye hana madhambi Kwa hivu kila mtu angekua yikuwa nyumbani kwake Anjifungia ndani, hatoki ngo, kila mtu yikuwa ndani augopa fedheka naaugopa izara akitoka amfedheka kwa hivyo neema ya allah subhanahu wa ta'ala kwamba ameleta pazia inaitwa stara anakustiri mafi احد ya'lam bihadhihi alma'siyah illa allah azza wa jalla bikyak akakustiri al'amr athani iliyoko katika istihfa wa qayatul 'abd من شر الذنب حتى لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة هنا فائدة في الاستغفار وقاية العبد من شر الذنب حتى لا يعاقب عليه في الدنيا ولا في الآخرة نعم جا كو كينغو لا الله سبحانه وتعالى ام كينغي ام حفادي ناشاري محصية Hatta la yuaqaba ale Ili asija kapatilizwa Na sharia ile maasya na wefai Duniani au akhira Unapomba istighfar Hii ndio fayda yake Kwa sababu Madhambi Yana athar Kama tulibuwae kusema Katukasiku za nyuma Madhambi, dhambi lulutu na lulifanya Huwa lina athar Na ile athari osipomomba Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na ile athari ya maasiya ile athari itabakia na itakuwa ni ikab imaduniani au akhira au duniani pamoja na akhira sikamu haya kwaasi ikhwan somu ni maneno mazito ni maneno ya hatari maasiya ina athari katika maisha ya mwanadamu معاصيه لها اثر بولع في القبر في في في صدر او في القلب كنا ديزا لنايهيا كاتكا مويو هي ني اثاريه موجا معاصيه اثار ايزا مستاجه مني تشوني ابن القيم رحمه الله تعالى كاتكا الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي اكتاجه اثاري زوته زينافيكا 10 او زائد اثاري زمعاصيه Thulma, uwa kuna giza katika moyo Mwana daa Giza, na giza, na giza Paka moyo na fanyaje, unapofuka Kalla bal rana Ala kulubihim Ma kano yakisibun Rana, nda ula upofu Iyo ni athari ya maasya Athari ya maasya Alwani filjism Uzaifu katika mwili Utoona mwili wako ni zaifu na moja katika alama ya kwamba umefanya maasi pale pale utaona mwili wako umekuwa mzito wa kufanya taa wewe chunguza utaona maneno haya ni kweli ukifanya maasi utaona mwili wako umekuwa thaqil ala taati lallah aza wajalla ukitahamaka sala jamaa cha kupita kifa kaifatakal jamaa kwa sababu mwili wako umekuwa mzito kwa sababu ya wan myli unaingia uzito na unaingia a ujz na unaingia kasal ndani yake ndio maana wale منافقين uqbu bimaadha uqbu bilkasal wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna nnas wala yafkuruuna allaha illa qalila sawaat fi alwajh moyo unauso na kosa nuru wao angalia mtu alisimama katika saa uso wake ukimwangalia unajua uso wake unanawiliyo katika saa ya Allah subhanahu wa taala na mwingine uso wake umefanya giza uso wake ukimwangalia kwa namna hii simahu fi wujuhim unajua alama zake wengine ni athari sujud na wengine unajua alama za min athari alisiad zote hizi ni athari kwa hivyo unamuomba Allah subhanahu wa taala akukinge na akuondolee athari za maasi na hii ndio faida ya istighfar ya pili kwa hivyo tukifanya talhisi ya maneno haya ehwan muislamu kuambatana na mafundisho haya mtume aliye salatu wasalam khasa kupitia kwa hadithi ya Abu Hurairah anatakiwa achanganye baina ya istighfar na tauba kama alivotaka Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran haytukan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi فجمع بين الاستغفار والتوبه ففايده ذلك تملي لان التوبه تتضمن ثلاثه امور ولان الاستغفار يتضمن امرين وازي راكلي ما له يا اخوان كماليزيا لتوينجيه داخل اذان تنسم وللهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بينهما nioma tuna kusoma katika hadithi za mtume alayesallatu wasallam ili tujue namna gani mtume alikuwa akileta istighfar yake utaona kwa mtume alayesallatu wasallam kana yajma'u bainahuma alikuwa akichanganya baina ya tauba na istighfar kama rawahu abu daud bi isnadin sahihin sahaha wa shaykh al-albani wa ghayruhu min hadithi abdullah ibn umar رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حديث هي يا إخوان إن أتفن ريشة mtume alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe alikuwa akiomba istighfar kwa namna gani ibn umar radhiyallahu anhuma anasema katika hadithi hii iliyopokewa na abu dhaud bi isnad sahih fi sunani anasema, anasema ibn umar in kunna lanauddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulikuwa wakati mwingine tunapokaa katika kikao pamoja na mtume alayhi salatu wasalam ka ulem kao moja au kile ka ki kao kimoja ketu pa moja na mtume alayhi salatu wa salam ilikuwa tuki hisabu mtume alayhi salatu wa salam akiomba istighfar maramia moja kwa fuhaya manilu ambayo anawambia mtume alayhi salatu wa salam umawake ni manilu ambayo haya nashaka ndaniyake mtume alayhi salatu wa salam fiylan kana yafalu thalik fa inni atubu ilayhi Fili yaumi miatama Kwibu Ibnu Omar Anatu hakikishia Kwamba katika kikao walichukua kikao Pamoja na mtume walikuwa wakiisabu Wawa namsikia mtume kileta istighfaru Kwabu wawa kawa wanaisabu Moja, bili, tatu wanaisabu Wasema zinafika mpaka miamoja Katika kikao kimoja Akisema aje Anasema alikuwa akisema, akisema Mtume alayhi sallatu wa salam Rabbi fili Watu alayhi kwa hivyo amechanganya baina ya istighfar na tauba rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kwa hivyo kitaka kuleta sira kama alivyoomba mtume alayhi salatu wasalam samaa mtume alikuwa kileta sira yake ya istighfar kwa namna hii akisema rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sasa kina ibn umar wamekaa pale wanajihesabu 1 2 3 Mpa kazi nafika miau Katika kekao ki moja Uftendelea baada ala dhala اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي و صلى حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا الدرس الرابع والفائده الرابعه فايدتنا صومه الرابعه امبارح تناليطا كتوكاننا هذه الحديثين ذا متومه عليه الصلاه والسلام حديث ابي هريره وحديث الاغر ابن يسار المزني رضي الله عنهما الحديثه الاولى والثانيه كتاب التوبه صومه الرابعه الى المشو بيان اهميه التوبه والاستغفار وفضلهما لكبينشا ومهم ومتاوبه واستغفار نافذ الازك كيف وانا اسمع ونظوني فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هو من متوم عليه الصلاه والسلام انا يذوم زمانه الحياه ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe madhambi yako yaliyotangulia na madhambi yako yanayoikuja kama ilivyo katika Qur'ani tukufu surati al-Fatih. Huu ni mtume alaye salatu wasalam ambaye yeye peke yake ndiye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemjalia yuni qarin wake qarin wake yule mwenzie alienaye Allah subhanahu wa ta'ala amemlinda na sharia yake faa'alani Allahu alayh faaslam wa fi riwayatin fa aslim Allah subhanahu wa ta'ala kamlinda mtume alayhi salatu wa salam tukana na yule qarin kila mnadamu kila muislam ana qarin ana mwenzie umeambata na nai shaitani kile binadamu wa nai tasa huwa anakuambrisha mambo maufu lakini yuli wa mtume alaihissalatu wa salam sahaba wakamuliza hata wewe ya rasulallah lakin Allah subhanu wa ta'ala aana ni alaih mnyezi mngu alinisaidia akamfanya huyu karini wangu katika riwaya moja inasema damko ni do hilo lakini zile tashkil ndio zinabadilika mimi nasalimika naye na katika riwaya nyingine ameslimo kwa hivyo kwa njia yote hii au ile Allah subhanahu wa ta'ala amemlinda na sharia yule karibu pamoja na haya yote na pamoja na manzila alionayo mtume alayesalatu wasalam na utukufu na cheo lakini nahu lam yastaghni an istighfari lahi azza wa jalla wa tawbati ilayhi bali, anatufundisha katika hizi hadith idadi ya istighfar alizikuwa kizileta kwa siku moja zaidi ya marasabini kwa hadith ya bi huraya zaidi au maram ya moja kwa hadith ya pilia al-agarb ibn Yasar wa huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mpaka wanazwoni wakaileza manino mengi marifu katika kuweleza na kufafanua na kusharehesha haya ni madambigani mtume aliafanya mpaka inambidi alet istighfar 100 mara ma hia dhunubu alayhi salatu wasalam madhamigan wala sama wanazuni katika majawabu zao au katika majibu yao na maelezo yao mengi kwa mukhtasar wala sama hi istighfar na tauba ya mtume alayhi salatu wasalam pamoja na kuwa sisi hatuna madhambi na tunayojua ya mtume alayhi salatu wasalam ambao ameyafanya asamahu allahu azza wa jalla min hadhihi dhunub لكن وانا اسمع ونظوني استغفاريك وتاوبك متومه عليه الصلاه والسلام اظهارا لعبوديته وشكرا لما اولىه الله عز وجل عليه من النعم هي دي حكمه الاستغفار اظهارا لعبوديته الى اظهرسيه ان يي ان مجه هو من عز وجل ثانيا شكرا لما اولىه الله من النعم كشكروا الله سبح كمشكروا الله سبحانه وتعالى مiongoli mwa zile neema ambazo Mwenyezi Mungu alimkundulia mtume wake alayhi salatu wassalam wa min hadhihi an'am inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtume wake ndiye mnajua kwamba mtume alayhi salatu wasalam kushukuru kwake ni kuzidisha katika ibada na kukithirisha katika ibada afala akun abdan shakuran kwa hivyo ndio maana akawa mtume alayhi salatu wasalam ana kithirisha katika istighfar na katika tauba si ati kwamba alikuwa na madhambi la hakuna madhambi wala hakuna isiani mtume wetu alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ndani hapa ekhwan صوم امباله تنapewa sisi waislam sisi waumini atba'u anbiya sallallahu alayhi wa sallam tunaambiwa idha kana hadha rasuluna bihadhihi asura mtume wetu alayhi salatu wa salam akiwa katika sura hii akiwa katika maelezo haya kwamba yeye hana madhambi waqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa yastaghfiru Allah wa yatuubu ilayhi fil yawmi 100 marra Huku yu atubia kwa Allah subhanu wa ta'ala na yu aomba msamaha marami ya moja Fakaifa bighayri Sasawale wa fuwasi wake takuwadie Kwa mana nyingine Kwa mana nino mingine na luga nyingine Mimi na wewe ya akil karim Tunalita istighfar marangapi kwa siku Mbali na zila mbago tunazijua katika swala kawaida tatu Dubora al fara'id baada ya sala za fara'id tatu mara tano ni 15 kwa hivyo naleta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ndio wasemye allahumma anta salam wa minkas salam tatu limekuja katika sunna hivo tatu kwa hivyo uweze kuongeza hadi sunna mukayada biadad ukiihesabu mara tano ni zimekuwa 15 bali na hizo bali na hizo zingele scoop هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر 100 مره ويتوب الى الله عز وجل نا اذا استغفر الله زينيو زيتو ni kama alizosema wanazuoni istighfaru na yahitaju ila istighfar ni zile istighfar ambazo hizo istighfar zenyewe zinahitaji istighfar kwa sababu zile istighfar ambazo mtu anaziomba lakini hata akili yake haiko aomba istighfaru kwaangalia watu aomba istighfaru huko huko kwenye simu ama istighfar hukumu zana mwezie amkuana naye hata akilia haiko katika ile istighfar anayoiomba kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam ikhwal hakufanya haya isipokuwa haya ambayo tumeyataja ihara lilubudia wa shukran lima awlahu allah azza wa jalla minan ni'am halafu ndani yake anataka mtume alayhi salatu wasalam قطبين اشياء مهمه وهي الاستغفار وهذه التوبه من among المواهمم الاستغفار نتاوبه اولا كارا كارا اسباب يا وقته اولا انه سبب لحصول المتاع الحسن في هذه الدنيا والفضل في الاخره فاذا نا مهم و اwanza مكبر هو الاستغفار نتاوبه يا اخوان ni kwamba ni sababu tauba na istighfar na tauba ni sababu inayompelekea muislamu kupata maisha mazuri hapa duniani na kupata fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akhera ad-dalil qawluhu ta'ala fi surati hud wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumat'akum mata'an hasanan ila ajalin musamman ويؤتي كل ذي فضل فضله اني فايده كذا الاستغفار واضح جدا الله سبحانه وتعالى ما يبينش واضح واضح ndani القران ايها المسلم ايها الاخ الكريم المبارك اذا كنت تريد المتاع الحسن في هذه الدنيا فهذه هي وسيله اكتساب الحياه الحسن والمتاع الحسن في هذه الدنيا انزمو سبحانه وتعالى اميئك احدياته لا يخلف الله وعده وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه تكين استغفار ن توبه قام مولاه وهو الله عز وجل ما هي النتيجه وما هو الجزاء انا سيم يومئكم متاعا حسنا اتوبل مايشه مزوره وكتت مايشه مزوره دنياي كثرش في الاستغفار نتوب الى الله سبحانه وتعالى كل وقت كل وقت نبينا عليه الصلاه والسلام كان يستغفر ربه ويتوب اليه في المجلس الواحد 100 مره كثرش الله لا توهدي المتاع الحسن مايشا مزور سيوا يلي مايشا ينكد سي مايشا يديكي سي مايشا يا حزن سي مايشا يا عسى سي معيشه يا طبع لا المتاع الحسد تنجو عنها كم بني الدنيا قال اسما الى اجل مسمى هي دي الدنيا حتى سيكو يا كونdoka ya maut ikifika utakwenda mbele hakki Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa jazaa' fil akhirah al asma wa yati kulli dhi fadlin fadla hiyo li akhirah kulli akhirah الله سبحانه وتعالى كل امرء تتقند كمنه فضله yake ودرجته yake هي دي فايده الاولى عظيمه فايده موجه كبرى يا اخوان المتعلقه بالاستغفار والتوبه فلهو سري يا مسلمو كعيشي معيشه مزوره معيشه مزوره ليست في الاموال الكثيره وليست في الثروات وليست في العقارات والبيوت وليست في الحرف ولا في النساء ولا في الابناء لا الحياه الحسن هي هذه التي يمتعنا الله عز وجل بها ما اشمعى هين ذيك دنياك هين تاب هين نكد هين شده يوت اندنياك فايده يا ابي الاخوان قهرك اراك من فوائد الاستغفار والتوبه انه سبب لانزال المطر والرزق Ni sababu ya Allah wa ta'ala Na Leo watu kelele. Aina Aina Aina Aina al-matar. al-matar. al-ma. al-matar. jana. Ziko katika ukame. Miongoni mwa za Kenya Zaidi ya nusu. 50%. يعني زائد يا نوصو يا انشي انا ايشي كاتكا اوكام اليوم وقت هو tukizungumza maneno haya sabab hada alqahd wahadhi almajaa'a huwa madha ha qat'u almatar maji amakatika kuna maji mune'u alqatra min as-sama Allah subhanahu wa ta'ala maziya nvo ya siyo wanadamu na kujfanya majua haya ile tende mvua ile mtaitoa wapi mvua ile hakuna na maji leo asli ya riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala wa nazalla minas sama'i ma'an mubarakan sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaremsha mvua na kutaremsha riziki ni istighfar maneno haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nae bainisha wazi wazi katika Quran qala Allah subhanahu kupitia kwa ma, kwa ulimi wa mtume wake huyu alayhi salam akiwaambia watu wake wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara takieni istighfar kwa mola wenu na mrudi kwake kwa, kwa tauba na mkifanya hivyo mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataiteremsha mvua kwa maji na mvua inayoonyesha kwa kuendelea midraran ai mutatabi'in kaso sisi tunapata tabu leo na dawa na suluhisho Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka ndani ya Qur'an Nuh alayhisalam maneno haya haya akayakariri kwa watu wake kabla haya mada kala Nuh alayhisalam faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil is samaa'a alaykum midrara ini siri ya pili ya istighfar na taqwa سيري يا بيلي استغفار و توبه وانا امبيه واو اسلام و انchi hiyote wakitaka hali hii allah subhanahu wa ta'ala aibadilishe ni watu warudi kwa allah subhanahu wa ta'ala lian almaasi qad kafarat wadhunub qad taghat madan bi yamepita mpaka na maasi ya allah subhanahu wa ta'ala yamezidi wakati huu huu watu wanalia na ukame na ndio wakati huu huu maasi yanazidi ni wakati huu ambao wanawake wa islam wanatoka katika mabarabara wengine uchi wengine takriban nusu uchi kwa majina mbalimbali ambayo mnayajua au kwa kwa kwa kwa sababu mbalimbali mnazozijua za kidunia kwa sababu za kikampeni na mambo mengine kama haya yasiokuwa na na mbele wala nyuma katika uislamu wanawake wa islam fi hadhihi al majaa wa fi hadha al qahd وفي هذا المجد ketika هو وقت مغموم ولا وقت مزيطه watu بداله يقرروا الله سبحانه وتعالى بل ونزيد في طغيان ونزيد في معصيه واطي من الله سبحانه وتعالى اتبدلش حاله ان الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بانفسهم Faida zingine mbili au tatu zumeibakia ina umbatana manino haya Kwa sababu ya wakati kutasmama hapa Allah subhanu wa ta'ala kituja alia katika siku za mbele Kutakuja kwa zikamilisha uh, Tunatangaza kwamba katika uh, wiki initaka yukuja Jumamosi initaka yukuja insha Allah Hatutoweza kuwa nadarasa ya hadithi Hapa tutaismamisha na vile vile kule ya tafsir Kwa hiyo wiki moja pekiyake Kwa sababu ya darura fulani Kwa hivu wiki jayo jumamosi na jumapili yake November radhi tutakuwa pamoja Allah subhanahu wa ta'ala kitujalia hiyo wiki nyingine inayofuata tutarudia tutakuwa pamoja tutaendelea insha Allah ta'ala subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in